بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر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 ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه امرجعكم جميعا ويعد الله الحق انه يبدا الخلق ثم يعيده انه يقدر خلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا واعملوا الصالحات بالقسط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 يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في احتلاف الليل والنهار وما خلق الراه في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء على ربو بالحياة الدنيا وضمأنوا بها والذين هم عن آيات لا وافلون أولئك مأوى هم نعر بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم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 لقا غناء في صغ يغنيه يعنون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاهردا او قوما اما قلما كشفنا عنه ضره مرك ان لم يدعنا الى ضر نفسه كذلك الظالم للمشركين ما كانوا يعملون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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصيح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينصرهم ويقولون ويقولون هؤلاء شكاء لهم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 فَشِيُّوا أَشْرِحُوا بِهَا أَشْرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَوَمُّوا وَوَنُّوا أَمْ أَنقِشْ فِيهِمْ دَاعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لِأَنَّهُمْ جِئْتَنَا مِنْ هذه فَإِنَّمَا أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يُنْزِّلُ الْأَرْضَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَا لَئِن لَّمْ نُرْجِعْكُمْ فََنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِن مَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والأنعام. فَإِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ خُطُوبَهَا وَزَيَّنَتْ وَغَطَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا ۖ إِتَّاهَ أَمْرُنَا عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا فبالك نقص الاياك قوم يتفكرون والله يدرهم الى دار السلام والله يدرهم الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسن وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسموا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فان انتؤفون قل هل من شركائكم من يهدي, إلى الحق قل الله يهدي للحق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 كَرَا مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِن تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ من من دون الله إن مَنِ صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهما يؤمن به ومنهما لا يؤمن به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 وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَتَتَّهْدِي الْأُمِّيَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ال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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به مِن قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خَوْفٍ من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين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 رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أَجِبْتُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيما وَلَا تَتَّبِعَا أَن نِّسْبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 وَإِنْ يَأْمِسْكَ اللَّهُ بِغُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ